ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن يوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشرون.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 تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشًا والسماء أبناء وأنزل من السماء ما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 وادعُ شهداءَكُنْ مِنْ دونِ اللهِ إن كُنْتُمْ صادقينَ فإنْ لم تَفعلُوا وَلَن تَفعلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتي وَقودُها النَّاسُ وَالحِجَارَةُ وَقودُها النَّاسُ وَالحِجَارَةُ عِدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتِها الأنهار I'm um... كلما رزقوا منها من ثمرة لزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ان قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عنها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 والذين كفروا وَكَذَّبُوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل تَرَوْنِ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الحق أنتم <تصفيق> تعلمون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 وَإِذْنًا جِئْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَلَا نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ رَّبِّكُمْ ربكم عظيم وإذ فرطنا بكم البحر فأنجيناكم أغرضنا ألف رعون وأنتم تنظرون وإذ وعذنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكون وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم ته وَإِنَّمَا الْمُسْلِمِينَ مِن دُونِ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ مِن دُونِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ مِن دُونِ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ ذَلِكُمْ دُونِ لَّكُمْ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ مِن دُونِ هو وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ دَاسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَا لكن كانوا أنفسهم يظلمون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 كالحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس اكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فَدْعُ لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها, بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو ألنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا برضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا ادعوا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 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاججكم به عند ربكم أفلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرعون وما يعلنون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 وقالوا لن تمسن النار إلا أيام معدودة قل أتخلتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئته أحاطت به خطئه فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالق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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم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 ياهوب غضب على غضب ور الكافرين على بُمُهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء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 سمعنا وعصينا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله ومنائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفو بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولم جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفلقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارع ويطارين به من أحد إلا بإذن الله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 قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر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 تومصادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هن يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ينكر في يسمه وسعى, وسعى في خراب هؤلاء كما كان لهم أن يدخلوها ولهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة علاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع قال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له طانيتون بديع السماوات والأرض واذا قضى امرا واذا قضى امرا فإن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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت هوا أهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَمْ تَرَوْ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ بِتَلَائِمَ رَاهِمَ رَبِّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ كَلِّ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُرْزِيَّتِ قَالَ لَا اَنَّ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهْدًا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا قَلِيلًا ثُمَّ أَقْدُرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ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 أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذليتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 ك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إلها وحده إلها وحده ونحن له مسلمون كأمة قد خلت لها ما كسبت ولقم ما كسبتم لا تسألون عن كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قلب الملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقاله تدو وإن تولعوا فإنما هم في شقاقين فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبرة الله ومن أحسن من الله صبرته ونحن له عارضون قل لا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم نحل له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى ألا أنتم أعلم أم الله ومن أظلم منك تمشهادة عنده من الله وَنَلاَهُ بِرَاقِنٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ السُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صراط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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم قد نرى تقلد وجهك في السماء فلول ينك قبلة ترضها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره وإن الذين أُوتوا الكتاب يَآمُنُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قبلتهم وما بعضهم بَعْضُهُمْ لِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ك إذا لمن الظالمين.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 يَجْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَمَا يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تكفرون.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 والسموات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إننا لله قالوا إننا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء من شعائر الله فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ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 وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَاهُ لِلْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا مَبْسَسًا فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دور الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله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 يا أيها الذين آمنوا كل يوم طيبات ما رزقناكم مشكورين لله ويشكرون لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودم ولحم الخنزير وما هو لبهي لغير الله فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا اسم عليه إن الله رفيع رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضلال وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 فَلَنَدَّجَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ رَسُولٌ رَحِيمٌ يا أيها الذين آمروا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من طريلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم من يضل على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وزينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان من يضنوا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سانك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإن لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم عفى عنكم فالآن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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس من الإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى البيوت من أبوابها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 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسلتم فما من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففرية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي فمن لم يجد فصيام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 عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَخَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ ونفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 حسنه وفي الاخره حسنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب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 يهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله خلته العزة بالإثم فحسبه جهنم على بئس المهاد ومن الناس من يشهي نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا سل مکان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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إنهم الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن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 وَلَا يزالون يُقَاتِلُونَكُمْ حتى يَرْدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ مِن اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِن كُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَآئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأُولَآئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وأولئك أَصْحَابُ النَّارِ وأولئك وأصحاب النار فيها خالدون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 قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى فَإِذَا تَطَهَّرْتُمْ فَسَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْصٌ لَكُمْ فَسَأْتُوا حِرْصَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص فإن ساءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله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 خافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتلت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن اسْبَلُوا آجَلَهُمْ فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَلِّمُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ نِسَاءَكُمْ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بمعروف, بمعروف, بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هزوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اعِظُوا بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك ذار الكاذكه ما والله يعلم انتم لا تعلمون والوالدا وَعَهِدَهُم بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا ضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَغْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جناح عليكم سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، والذين يتوافون منكم يذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشرة، فإذا بلغن أجله فلأجنا عليكم في ما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علما الله أنكم ستذكرونهم علما الله أنكم ستذكرنهم ولكن لا توعدهم سرا إلا أن تقولوا ظلم يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وقد فرضتم لهن فريضة فنص ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا اقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصينين حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فانكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم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 والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي أتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم بقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك آية لكم إن كنتم مؤمنين.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 فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس ولو شاء الله ما ارتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا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 ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاروت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصان لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاروت يخرجونهم من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 مثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلّى لا يقدرون على شيء مما كسبه والله لا يهذّ القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بتراءى مرضاة اللّه وتسبّت من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربرة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير أيود وحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذل صار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تعم الخديث منه تنفقون ولست بأخبه إلا أن تغمضوا فيه وع ادْرَأْتُمْ مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وما تنفقوا من خير فَإِنَّ الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الذبى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يَنْحَقُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولنما بقي من الردى ان كنتم مؤمنين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 وَتَأْيُمًا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُم كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس من شيء فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا أو لا يستطيع ان يملا فليملل وليم بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجري ذلكم أقسط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى ألا تغتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم وأشهد إذا تبايعتم ولا يضاه. وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوكم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربهم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه محاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمَنَ الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به وعفّعنا وافر لنا ورحمنا وعفّعنا وافر لنا ورحمنا أنت مولانا, أنت مولانا.